117. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 118. واقتصموا بحبل الله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 114. ويضعه لكم آيات ذي لعلكم تهتدون 115. منكم أمة يدعون إلى الخير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 فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم أَ أنعَ غ di Oh, and I'll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 117. قل إنا الأمر كله لله 118. في أنفسهم ما لا يبدون لك تقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في كُم لَغَرَّزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْقَوْنَهُ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 ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 وَقَالُوا لِاخْوَانِ ذِي إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غزاً لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ وَاللَّهُ يُحِيِّ وَيُنْفِي والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ بُتُّمْ 114. ورحمة خير مما يجمعون 115. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حول فَأَبْعَضُهُمْ وَسَدُوا فِي الْلَّهُمْ وَشَأِلُوهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا غَضَبْتَ فَتَوَكَّلَ على الله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِنَّ الله يحب الْمُتَوَكِّلِينَ, <إن> الله يحب المتوكلين> وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي وَمَا يَقُولُ لِيَأْتِي بِمَا لَمْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُمَتَّعُ فَاكُلُ نَبِّ مَا كَسَبْتَ وَهُمْ لَا رُجُلٌ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 ويزكيهم وعلّمهم الكتاب والحكمة، وَإِنَّهُمْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَمَّا ذَا قل هو من عند أنفسكم إن الله على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 قال لما الذين نافقوا قيل لهم طاعوا قاتلوا في سبيل قَالُوا لَوْنَا لَوْ نعلم قِتَالًا لَكْتَبَرْنَا كُبْ هُم لِلْكُثْرِ يَوْمَ إن أقرب مِنْهُمْ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 تَمَّ بِشَرِّ نَبِيٍّ أُمَّتِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يضيع أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الذين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 فزادهم إيماناً وقالوا حسرنا الله ونعم الوكيل أنق <تصفيق> له َطَ سَبَ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ مِلظ فَطَح سَفَ من العذاب ولهم عذاب أليم. وللله ملك السماء والأرض والله على كل.